الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة شروره القرآن الكريم هو نور عروس الربع الخالي وربيع قلب ابنائها وبناتها ينير طريقهم ويستضيئون بقبسه حامل القرآن سراج في ظلمة الديجور وإيمان يشع بالنور بذرة خير ترارعت قبل عقدين من الزمن بذلكم العطاء السخي والدعم المعنوي من ولاة أمرنا حفظهم الله فما لبثت حتى استوت على سوقها وأينعت ثمارها ببرامج نوعية متنوعة لجميع أفراد المجتمع ومن أبرز تلك البرامج المجمعات والحلقات القرآنية في معظم جوامع ومساجد المحافظة المدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بجميع احياء المحافظة إضافة إلى الوديعة معهد الفرقان لإعداد معلمات القرآن الكريم رياض براعم النور البرامج المتميزة المدرسة النموذجية بجامع خادم الحرمين الشريفين مقراءة جامع الخير برامج الإقراء النسائي دورات شهداء عاصفة الحزم القرآنية الصيفية برامج التطوير والتدريب التعاقد مع بيت الخبرة مركز معاهد لتطوير اللوائح التعليمية والإدارية لمعهد الفرقان برنامج النمو المهني لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم البرامج العلمية والتربوية مشروع تطوير تعليم الأطفال القاعدة النورانية حوسبة الأعمال الإدارية والمالية الاستثمار وتنمية الموارد المالية سعياً لتوفير مصادر دخل لاستمرار تعليم كتاب الله أقامت الجمعية مشاريع استثمارية في ظل الرعاية الكريمة من ولاة أمرنا ودعم المحسنين من أبناء هذا البلد المبارك جزاهم الله خير الجزاء ولسهولة التواصل مع أفراد المجتمع والتعريف ببرامج وأنشطة الجمعية افتتح محافظ شرورة حفظه الله المكتب التنفيذي للجمعية في وقف الخير بالسوق أوقاف مدارس أمهات المؤمنين النسائية لتحفيظ القرآن الكريم تفضل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بوضع حجر الأساس عام 1436 للهجرة لخمس مدارس وبفضل الله. تم افتتاح مدرستين يدرس بها حالياً أكثر من خمسمائة دارسة وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في البقية وندعو المحسنين للإسهام في دعم وتشطيب وتأثيث هذه المدارس حيث تبقى مبلغ سبعمائة ريال أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من مئتي حلقة وفصل لتعليم القرآن الكريم لهذا العام وما يزيد عن 800 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في عقدين من عمر الجمعية مما يبشر بمستقبل واعد لهذا البلد المعطاء حيث نشأ ابناؤه على المعين الصافي يتخلقون بأخلاقه ليكون مشاعل خير تقدر قيمة العمل وتحفظ لقيادته الولاء والطاعة والنصح والعمل الدؤوب فيما ينفع البلاد والعباد شكر وتقدير صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على رعايته لتكريم أبنائه حفاظ القرآن الكريم للعام الثاني على التوالي ودعمه ومساندته وتشجيعه لتعليم القرآن الكريم أصحاب الأياد البيضاء المحسنين والمحسنات كل باسمه من يدعمون وينفقون ويوقفون ويستقطعون من أموالهم مرضاة لله عز وجل بتعليم كتابه الكريم لابناء وبنات المسلمين نسأل الله لهم القبول والتوفيق وأن يجعل الله الجميع من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته